ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ك ذ ب الفؤاد ما راه أ ف ت م ا ر و ن ه على ما يرى ولقد ر آ ه ن ز ل ة أ خ ر ى عند س د ر ة المنتهى عندها ج ن ة الماوى اذ ي غ ش ا ل س د ر ة ما يغشاه ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من آ ي ا ت ربه الكبرى أ ف ر أ ي ت م اللات والعزى و م ن ا ت ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ خ ر ى أ ل ك م الذكر وله ا ل أ ن ث ى تلك إ ذ ا قسمه ضيزا إ ن هي إ ل ا أ س م ا ء سميتموها أ ن ت م واباؤكم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 الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش والفواح ان ربك واسع ا ل م غ ف ر ة هو أ ع ل م بكم إ ذ ا ن ش أ ك م من ا ل أ ر ض و إ ذ انتم أ ج ن ن ربك واسع المغفرة واسع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 و أ ن ليس ل ل إ ن س ا ن إ ل ا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان إ ل ى ربك المنتهى وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيا وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى وان عليه النشاه الاخرى وأن أ ن ه هو أ غ ن ى و أ ق ن ى و أ ن ه هو رب الشعرى و أ ن ه أ ه ل ك ع ا د ن ا ل أ و ل ى وثمود فما أ ب ق ى وقوم نوح من قبل إن